أعود بالله من الشيطان الرجيم. ولقدمنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قضي فيه في التابوت فقضي فيه في اليم فاليُلقِه اليم بالساحل.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 قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يظلم قال لا تخافا انني معكم اسمع وارى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جاءناك بآية من ربك.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 نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها. الذي جعل لكم er مهدا وسلك لكم فيها سبلا den من السماء ماء i به och من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 ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله Fajعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضوحا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 وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَأْنَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ الْقِيٌّ وَإِنَّ مَا أَنْتَ كُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ طَالِبًا أَلْقُوا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 وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جِذْعِ نَخْلٍ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُؤْفِرَكَ عَلَى مَا جَاءَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا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 والله خير وابقى والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له فان جهنم لا يموت فيها ولا يحيى وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى قدمت لكم هذه التلاوة من موقع TVQuran.com